بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيِيم وَن النَّزِعَاتِ غَبقَو وََّااشِطاتِ نَشْطَو وَالسَّابِحاتِ سَببحًا فَسَّابِقاتِ سَبقًا فَمُدَِّاتِ أَمرَ يَومَ تَررجُفُ الراجِفَةُ تَتْبَعوهَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ 124. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 119. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى 110. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْخُضْرَى يَوْمَ يوم يتذكر مَا ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 118. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 119. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.